في حديث صحيح السند عن عائشة أنها قالت كنا ننجز الغزل على ضوء وجه فاطمة عليه السلام صلوا على محمد وال محمد الله صلي وسلم على محمد وآل محمد خبر جاء مصيدا في الأساني دي موثق خبر جاء مصدق في الأساني دي قد رويته زوج طاها وهو في الزاء اتحقق في ظلام الليل كنا بالبتولين تحلق ننجز الغزل بنور من سناها يتدفى من سناها خبر جاء مصدى في الأساني دي موثى قد روته زوج طه وهو في الزهره تحقق في ظلام الليل كنا بالبتولين تحلق ننجز الغزل بنور من سناها يتدفى اسمها فاطم ولهذا الاسم حرمان عن أبي الكاظم قالها حزنا وهماء من له بنت حملت ذات المسمى لا يعنفها وبها رفقاً وحلماً حدثي الآن عنه يا سكوني كل حين احفظوا اسمها طول السنين في العيون حدثي الآن عنه يا سكوني كل حيني احفظوا اسمها طول السنين في العيون خبر جاء موثا في الاساند مصدا قد رويته زوج طه وهو في الزهره تحقق في ظلام الليل كنا بالبتولين تحلق ننجز الغزله بنور من سناها يتدفق اسمها فاطم ولهذا الاسم حرماء عن أبي الكاظم قالها حزنا وهمما من له بنت حملت ذات المسمى لا يعني وبها رفقاً وحلماً حدث الآن عنه يا سكوني كل حيني احفظوا اسمها طول السنين بالعيون احفظوا اسمها طول قال المصطفى حديثا ما خفى في مستدرك الحاكم ما يذكر الله قال المصطفى حديثا ما خفى في مستدرك الحاكم اه في يوم القيام ينادى بالانام اه غض بصرا كي تعبر النور اه قال المصطفى حديثا ما خفاه في مستدرك الحاكم مذكور الله في يوم القيام ينادى بالانام الضوء بصرا كي تعبر النور قد فصل الباقير والقول فاسمع آه طوبى لمن فيها واظا تشيّع الله في ساحة الحشر تأتي كطيرين والخال يا يديها تجمع عالتاق الشيعة الفاطمين تمضي به من الجناني وتشفاء لا مطاع محظ الاتباع. أن نرضى هدى الزهرى أيدينا أمال هالعمر مطاع محظو الاتباع أن نرضى هدى الزهرى أيدينا إيه بنا الصن جوهري إيه رواه العسكري إيه أمي حجة الله علينا بنا الصنج و هريرا العسكري الله أمي حجة الله علينا أمي حجة الله علينا آيتم بصحح بأن محمد آه خلقا و وخلقان بها قد تجسد عائشة قد أشارت وقالت ذي أصدق الناس من بعد أحمد ذي أصدق الناس لي امال كذبوها بلا عرفتي ولماذا ما دام منعوها امن الحقي فلي امال كذبوها بلا عرفتي ولماذا ما منعوها قال أن ان طه قال لا نترك عرس ما كان العرس قد اوتي يحيى والبخاري بهذا القول بس ايه انزلها الله لذي القربة فدعا طه وأعطاه بها تغل مختار في الآية جملة فدك أنهبها لزهرائك نحلة فدك أنهبها لزهرائك اوضح الخدري وهذا العمر حتى سقطت كل الاقاويل المضلة سقطت كل العقاويل فلماذا كذبوها بلا رفق ولماذا منعوها من الحق كذب الغاصب لما قال خبثه ان طه قال لا نترك ارثا ما كان الارث قد اوتي يحيى والبخاري بهذا القول بساه والبخاري بهذا القول بساه عية أنزلها الله لذي القربة عية أنزلها الله لذي القربة فدا عطاها واعطاها بها مبدل قبل المختار مختار في الايه جمله فدا كانها بها لزهراء كان احلى فدا كانها بها لزهراء وهذا العمر حتى سقطت كل الاقاويل المضله حديث متفاق به الجمع نطق رضاها من رضا البار تعالى ومن اغضبها وما اقر بها عليه غضب النار توالى حديث متفاق به الجمع نطاق رضاها من رضا البار تعالى ومن اغضبها وما قر بها عليه غضب النار توالى قال الهادي من آذاها قد آذاني آذى الله فقال الهادي من آدها قد آداني آدى الله قد آداني آدى الله إي حديث المتفاق به الجمع نطق إي رضاها من رضا الله تعالى إي ومن أغضبها وما قربها بها عليه غضب النار توالى عليه غضب النار قال الهادي من آداها قد أعذاني عاذى الله من أعذاني قال الهادي من أعذاني قد أعذاني عاذى الله قد أعذاني